براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أرضا سبعت أشهر واعلم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا إن كفروا بعذاب نليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يقصوكم شيء فأتموا فأتموا إليهم عهدهم. فانسلخ لشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحفروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا, الصلاة وأقاموا خلو سبيلهم إن الله رفيع رحيم وإن حد من المشركين استجاك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما مله ذلك بانهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعناد رسول فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يوقبوا فيكم 119. اشتروا بآخرين فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم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 نجر الرسول وهم بدا لكم اول مره اتخشونهم فالله أحق قوم مُوَمِّنٌ ويُذْهِب غِيْظُ 109. فهموا أعظم درجة وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواقن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم فلم تغن عنكم شيء 49. فعليكم الأرض بما رحبت 50. ثم كيف فروا جزاء الحبال والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل إن كثيرا من الحبال والرهبان لا أموال الناس بالباطل ويصدون عن وَمَن يُنْفِقْهُ نَفْسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ لَّنْ يُدْرِكُوهُ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ مَن بِهَا جِبَالٌ فلنفتكم فذوقوا ما كون 122-شهور اللهِ الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الثماوات ولرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم لا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافرين المتقين إن من نسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاد ما الله فيحل ما حرم الله ذين لهم سوء أعمال و لا يهدي القوم الكافرين Yes! Yeah. حياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تفروا يعذبكم عذابا ليمهوا، ويستبد القوم غيركم ولا تضره شيئا. والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ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 وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا في سَوِيِّ اللَّهِ وكلاك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لو خرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم لا فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا ولا ولأنضعوا خلالكم يبغونكم الفت وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك المور حتى جاء يسقطوا وان ان جهنم لم محيطه بالكافرين ان تنصبك حسنه يا تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ خَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ 129. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكمون من عذاب من عياده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قولا ويقوقوا <تصفيق> عنه كرها لن يتقبل بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كثلا ولا يعفون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أمواه ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لم يكن وَمَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَدْجُدُونَ مَلْجَأَنَا وَمَغَارَاتِنَا خلال وله وهم يجمعون ومنهم من يلمسك يصدقان فإن أعطوا منها رضوا وإلا لم يعطوا منها. والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبني السبيل فريضة من الله الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب لين يحلفون بالله لكم لي والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا قال فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قل استهذئوا إن الله مخرج ما تحذرون رَوْتٌ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ بِغُونِ اَيْدِيِهِم نَسَى الله فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك أبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم مود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا في جنات عدل ورضوال من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا بيث المصير يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا بَنِي نَدِيمٍ فِي الدُّنْيَا وَلَا آخِرَة وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ عَلَا Sheesh. منهم سخر الله منهم ولهم عذاب نليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرحبا فَلَيُغْفِرَ الله لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَرُسُلِهِ وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاثِقِينَ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 قُلْنَا رَدَّنَا مَا أَشَدُّ حَرَّا لَئِن كُنَّا يَفْقَهُونَ فَيَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَيَبْكُونَ كَثِيرًا جَزَاءً جعل الله إلى طائفتهم منهم فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي أدوا إنكم رضيتون أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. 109. وقفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 110. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم 111. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة نا من ب الله وجاهدوا مع رسول يستأذنك منهم وقالوا ذرناكم مع القايدين رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطب على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولادهم وعندين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليوذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب نليم ليس على الضعفات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 وأعينهم تفيض من الدمع حزننا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرون إنا لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئكم فَنَبِلَّ لَهُمْ شد <تصفيق> كفرا ومن ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من 141- والسابقون لولون من المهاجرين ولنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات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 من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة اهِرُهُمْ وَتَزَكَّهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمْ وَدَقَّتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَارِرُ الرَّحِيمُ وَقُولِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنُونَ فس تُرَدُّونَ إلَى عالِمِ الغيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَخَوْنَ مُجَوَّنٌ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا لا يكتب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين واظلموا اللَّهِ الَّذِي مَنَحَ رَبَّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ مِنْ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنَّ رَجْلَهُ إِلَّا الْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ قم فيه أبدا، لمسجد نسّس على من أول يوم من حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتقهروا، والله يحب المطّ. 121- أفمن السس يانه على تقوى من الله ورضوان الخير 122- من السس يانه على شفاجر في نهار فانهار به في نار الله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الحليم الحكيم إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفوسهم بأن لهم الجنة.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 فبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السامرين حافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عَمَّ موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدر لله تبرأ منه إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّلُهُ الْحَلِيمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبِينَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إن بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات ولرب يحيي ويميت وما لكم وقد تاب الله على النبي والمهاجرين ولنصار الذين اتبعوه في ساعة العثرة من بعد ما كاد تذيغ قلوب فريق 121. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم 122. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى قطع عليهم وعفوسهم وظن وظن، آلا مل دامن الله إلا الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعَرَّفُوا لِلَّهِ وَلا يَرْغَبُونَ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يطؤون موطئ ان يغيظ الكفار ولا ينامون من عذاب نيل نيل الا كتب لهم به عمل يقطعون صغيرته ولا كبيرته ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان وَجَعُوْ إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کل